استقل فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل طالحا فله جزاء الحسنا وتنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى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 فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم تدى قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردنا آتوني زبر الحديد حتى انقضت بين قال انفخوا حتى إذا جعلناه نارا قالاتوني قالاتوني افرض عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له ن